أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل لا معبود ا الا ان يعبدوا وما امروا الا ليعبدوا وما امروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا اله لا اله إلا هو وَمَا أُمِّرُوا إِلَّا لِلْعَبُدُوا إِلَهًا وَاحُدًا لَا إِلَهَ إِلَّهُ لَا إِلَهَ إلا هو وما أمر إلا لعله إنه واحد لا إله إلا الله لا إله إلا الله عم. سبحانه عما سبحانه وتعالى عما يشركون يريدون أن يُطفئوا الله بأفوالهم ويأمن الله إلا أن يُثمَّن الله ولو كره المشركون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ولو كره الكافرون رسوله بالهداه ودين الحب ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الله أكبر الله